لا يتخذ, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا اتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَا وَمَن يَتَعَذَّلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في شيء إلا إِنَّ كُنْتَ تَتَّقُ مِنْهُمْ تَقَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَرِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى الله Ho la